بوك تو ديوانوستا دوا اثنان وتسعون اثنان وتسعون دادان ياسكازي ساشتو الجمل الجانبية باستخدام انا اثنين الجمل الجانبية باستخدام أن، اثنين مني بركرة شتو تي خربيش إنه يضايقني أنك تشخر إنه يضايقني أنك تشخر مني بركرة شتو تي بيش مات بيوا إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا انه يضايقني انك تشرب بيره كثير هكذا من يقرا ان انت تخرج حق позно انه يضايقني انك تاتي متاخرا جدا هكذا انه يضايقني انك تأتي متاخرا جدا هكذا يا думаю что яму أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب أعتقد أنه مريض أعتقد أنه مريض ت أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم. мы spodzayomse, chto on ozhenitsya s nashoy dochkoy. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. نأمل انه سيتزوج ابنتنا. мы يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير. мы сподъяёмся نأمل أن يكون مليونيرًا. نأمل أن يكون مليونيرًا. я чула что твоя قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت ان زوجتك حدث لها حادث يا чула قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى قد سمعت انها ترقد بالمستشفى يا чула что твой автомобиль قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما يا رادا شو وي برايشلي انه يسعدني انك قد اتيت <سؤال> انه يسعدني انك قد اتيت <سؤال> يا رادا إنه يسعدني أنك مهتم يا رادة شتو وي خوشة تكوبيت دوم إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل بايوسى شتو أبوشني أوتوبوس وجوز يخو أخشى يكون آخر باص قد غادر أخشى أن يكون آخر باس قد غادر بايوشا што нам спатребіцца ўзяць таксі أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة بايوشا што ў мяне أخشى أنني ليس معي نقود أخشى أن أنني ليس معي نقود